التوسل والوسيلة نحن بصدد الكلام على على النوع الثاني نحن قلنا سنفند شبهات القوم الذين قالوا بجواز التوسل بالذوات وهذا ان شاء الله يأتيكم لكننا نؤسس ونؤصل لو ونبين كلام الجميع اليوم فقط من اجل التوقيت فما زلنا مع النوع الثاني من انواع التوسل التوسل بالاعمال الصالحه التواصل بالعمل الصالح هل يجوز زراعة العضو المستأصل في الحد أو في القصص خلاف العلماء والصحيح الراجح يجوز لأنه يقولون لو قلنا بزراعته الآن فأين فائدة القطع فائدة القطع هو ظهور العقوبة وإظهارها للناس وأيضاً ألم العقوبة ليس بالهين والزراعة مكلف جدا فيكلفه أكثر يعني في في الحالتين أنا زراعة العود المستأصل لن لن يذهب بحكمة القطع والحفاظ على مال الناس. هل ينوع بين الضمان والقطع خلافي معروف العلماء والأحلاف لا يرون ذلك والصحيح الراجح أنه يجمع. يجمع بين الضمان والقتل القط حد في حق الله جالف علها وحقه الإنساني لا يضيع لا يحل مال من المسلم إلا عطيه بنفس منهم. فلا بد أن يضمن له ماله. هذا صحيح جاس على الديها والكفارة في القتل الخطأ فيها نظر هذه فيها نظر التوسل بالأعمال الصالحة قد يدخل في نوع التوسل بالأعمال الصالحة التوسل بلسان الحال لأن, لأن إظهار لسان الحال بضعف الإنسان وعجزه وفقري وإعوازه لربه جل فعلا تعبد الإقرار بذلك تعبد لأن الله جل وعلا قال يا أيها الناس الفقراء بالفقراء ولله والله هو الغني هو تعبد أيضا لقول النبي صلى الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الغني هنا سال وجود الحي القيوم الذي قال, آآ آآ آآ قال انت انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون فظهر اظهر عجز ونقص الانس مع وجود مع الكلام على كمال الرب العلي سبحانه وجل جل, جل في اولى والقران اياته كثيره تثبت ان هذا من فعل الانبياء يتعبدون لله باظهار الحال مع الاقرار بالفقر والاعوازي والحاجة الى ربي قال تعالى وايوب نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فادع حزتي وحالي بين يديك وموسى ايضا عندما عندما سقى لهما يعني توسل الى الله بكل انواع التوسلات فسقى لهما ثم تولى الى الظن فقال ربي اني بما انزلت الي من خير فقير فأظهر فقره وأعوازه وحاجته لربه جل في أولا وعن ذكريه أيضا قال الله تعالى قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية ونتوسل بالاثنين توسل توسل بأفعال الله للفعلاء توسل بلسان الحال وكما قلت إظهار, الح... إظهار لسان الحال لا للتشكي بل للإظهار والتعبد لله بالإقرار على من فيه من نقص وعجز وحاجة إلى ربهم جل وعلا لأنه تعبد بالصمديه فاسم الله الصمد معناه الذي يصمد إليه عباده في حوائجهم فيغضيها ف... ف... ف... لهم ذلك عندما يا بلاهم شديدا وذنوني الذهب. الذهب مغاضبا فظلنا أن لا نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلم وأن العمل الصلاحة بالإقرار بالعجز والضعف والحاجة والإقرار والخطيئة والتجاوز والتعدي وهذا انكسار قلب يحبه الله من العبد لما فروا من التجاوز والمتعرف بقوله تعالى الذين ذا فعلوا فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هناك حديث في الباب أصل وهو حديث أبي بكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفري لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفري لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهنا الآن يعترف ايضا بظلمه لنفسه وهو ظلم كثير وإن كان كثيرا يتسعه رحمة الله جل وعلا ولذلك قال لا يغفر الذنوب إلا أنت وهذا إقرار بالتوحيد فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم والتوبه من أفضل الأعمال الصالحه فمن توسل بها إلى الله جل وعلا قبله الله اللهم إني تبتو إليك فقفر لي وارحمني وأنت أرحم الرحمين كما قال الله تعالى كما قال إنسان الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة ومن أفضل الأعمال الصالحة التي توسل بها هو الدعاء أن يدعو ربه وجله في علاه. وأن يتوسل بالدعاء في الدعاء أن يتوسل بالدعاء في الدعاء لأن أصل الدعاء قول له تعالى ويتقال ربكم ويتقال رب ووإذا سألك عبادي عني فإني قريب وديب دعوة دائدة دعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين فوسكم منكم إن الدعوانا صم رغبة دعونا سميعا بصيرا من الذي تدعو أقرب إلى أحدكم من عنق راحية ولأن التوسل بالدعاء من أفضل أنواع التوسل لما؟ لأن التوسل بالأعمال الصالح لأن الدعاء من أعظم الأعمال الصالح باد كامله الله تعالى عن ابراهيم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عساء لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما وما يعبدون تجعل بدلنا العبادة ورزال قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين يعني لما تدعوه تدعون مخلصا له الدين وأيضا قول أن النبي صلى الله عليه وسلم و رجل عمليكه أو يدخل في هذا الشيء، يعني شو شو شو؟ الدعاء مخل بذا هذا اسم طائف هذا الصحيح الذي يغني الدعاء هو العبادة لماذا أنا أتي بدع الحس الطيف هذا؟ لأنه بيل أنا معنى الدعاء العبادة الدعاء العبادة التعريف التعريف يدل على التعميل يعني كل العبادة الدعاء هو أراد أن يقول أصل العبادة وأصل أساس العبادة وأصلها وأساسها الركين الدعاء فيكون من افضل ما يمكن ان يتوسل به المرغو الله الحمدل مننا رغم التقاعص والتقصير فان الله لا يضيع علينا هذا الخير، ولله الحمدل مننا فنغطف عند هذه والنوع الثالث من انواع التوسل بالدعاء، التوسل بالدعاء الصالحين، وسنأتي به، والكلام علينا أن ابنتمية يتعرض له، ويقول بأنه يعني مكروه أو خلاف الاولى أن يسأل الناس بالدعاء، وهذا سيروينه تفصيل في الدرس القادم ونبين ايضا أن يقول بذلك، ونقلنا من الذي حدف ابنتمية يقول بذلك، ويكون تفصيلا حتى نأتي على النقطة المرتكز عليها وهي مسألة شبهات القوم في الكلام على التوسل حتى يجر يجر أهل السنة الجماعة ليقولوا أن مسألة التوسل مسألة خلافية هم يريدون ذلك راحت بالهم وقلوبهم فقط أن تقول أنها مسألة خلافية لما؟, لما حتى لا تمكن عليهم حتى نضحط شبه القوم لو في أسرة في الدرس الليلة يعني أنا أصلا حتى ممكن ممكن نعتذر عن, عن, عن, عن حلقة الليلة في, في الندى لماذا معي لكن سأفعل هناك عرس الأخ وشدد عليها جدا و... ويطمع في إني لابد أكون موجود وأنا ما أستطيع أرد أخه وهو يطمع في شيء أستطيع يعني مع أن نسخ خلقي عالي لكن ما أستطيع أرد أخه يطمع في شيء يعني ما... الله ييسر الأمر ويكون و... و... ويكون الدرس يعني يكون قبل مو... موعده مواعدهي الأصيل بساعة. بإذن الله يكون كذلك حتى أجمع وأوفق بين بين الخيرات ولازم أتصابيهم أيضا هناك أعتذر لهم فالله المستعان مش لو في اسئله تفضلوا ايش ده؟ ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. ماشي. شو حاية زعرك مش هاخو ولا اخد ميرو خلي مالا. لا لا. اللي اشيقي خد ملومنين. ايه لا اعز لخصوصين سريعو خلاص. اللي فات اللهم الله مأمين. الله نخال الدكتورة. احسن الله عليك. ورفع الله مقامك. طيب ما في اسئله ان شاء الله يكون قبل موعد بساعة كده يكون الدرس جزاك من خيرك الله يخليك تخلص ان شاء الله طيب جزاك الله خيرك سبحانك الله ربنا وبحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب الحمد لله والشكر الله. اتمنى الله علينا بالدرس دايما تذكر نشوف جزاك أدعوا الجل عبد لي في كل حالات أنا نعم هذا صحيح أطلق الله لسانك وقلمك بهذا الخير جزاك الله خير آمين. طيب سبحانك اللهم ربنا والحمدلله لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك سلام عليك وجزاك طيب أنا جزاك الله خيرا أساتذة حضرة حضرةكم جزاك الله خيرا نفع نفع الله بكم وزيادكم الله حرصا وخيرا كل كان داعم القلب اشتد الحبل أنا نعم هذا صحيح هذا صحيح على يفيد كل شيء وينجز كل شيء جزاك الله خيرا